ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له اشهد لا إله إلا الله وحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا ايها الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم لكم لكم ذنوبكم من يطل الله ورسوله فقد فاز أما بعد فإننا أصدّح حديث كتاب الله وأحسن الهدى إهدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدع وكل بدع ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد رجحت الكرم أحوجنا إلى كتاب ربنا جل في علاه نعفيه عن الله نبحث عن مراد الله, الله جل في فقال الله جل في علاه فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوارد في اختلافا كثيرة فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أخفالها لما جاء رجل من المسعود فقال ومعرفة مراد الله لله للفعل الشعر فعل المرء أن يتدبر كلام ربه للفعلاء وما أمواجه إلى أن يبحث عن مراد ربه للفعلاء إن رغم أن يرضي الله للفعلاء ونحن نعيش في هذه الدنيا لخضية كبرى أنا وهي توحيد الله للفعلاء وعبادة الله الخالصة وهذه العبادة لا تكون إلا بالعقل عن الله ومعرفة مراد الله للفعلاء من أوامره وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق من وما أريد أن يطعمن إن الله هو الرزاق ذو هو المدينة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ترثيكم ما أنتم بين تضلوا بعدي في رواية الكتاب الله رواية الكتاب الله وسماتي وقد قال عمر الخضر لما حدث الجلبة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال بيننا كتاب ربنا جل في ولاه وبيننا كتاب ربنا جل في ولاه نرجع إلى كلامهم بناء جل في ولاه قال أسمان لو ظهرت قلوبنا ما شريعتن كلام الله لا في علام. فقال ابن سعود من ما أراد أن يكتب حبه لله فليقرأ أو يأخذ نفسه على كلام الله فإن حبره قد حب الله لا في علام. فإن كلام الله من صفات الله لا في وما زلنا مع الأمثال التي يضربها الكتاب العزيز وهذه الأمثال لا يعقلها إلا العلمون وكان بعض السلف إذا مر به مثلا من أمثال القرآن فلم يعرفوا فلم يعلموا فلم يعقلوا. بكى وقال ان الله لك وله قال تلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون فهذه دلاله على العالم علمي إنه, انه لا يعقل هذه الامثال الغرض المقصود ما زلنا مع افضل سوره في القران او اعظم سوره في القران فيها اعظم ايه من كلام ربنا بل لك وله سوره البقره فيها اعظم ايه وهي ايه الكرسي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي وساله اعظم ايه فقال ايه الكرسي فقال فيها كلام ابا المنذر وها كلام ابا المنذر ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة يبين فضها اقرأ البقرة فإن أغداها بركة وتركها الحصرة ولا يستطيعها البقرة وأيضا قطال والنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ الظرائي على البقرة على العمار اثياني من قيامتك أنهما قماني تاني أو فقاني تطيري صاد فسورة البقرة من سورة العمار أغضر سورة القآن لا سيما فيها أغضر الآية والآيات بلغنا الى الكلام على المثل الذي ضرب الله جزا في علم أحوكم الله هذا المثل العظيم ان الله لا يستعني ان يضرب مثلا ما بعورة تلك فما فره فضرب مثلا بالبعورة هذه المثلات القرآن فضرب الله لبعورة مثلا بالذبابة وضرب مثلا بالبعورة وضرب مثلاً عن كبوت ولكل الفضل بالنسبة لمثل بعوضة هذا مثل يضعف كثير, كثير من الناس عنه هذا المثل الذي ضرب الله الرحيم ولا مثل البعوضه هو إما التمثيل للدنيا بأسرع فالدنيا لا تساوي شيء عن الله للمفاهم وكما صرح النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا لا تعد عند الله جناح بعوض ولو كانت تساوي جناح بعوضه عن الله ما سق منها شرب ماء لكم والأمر الثاني هو التصح والأساس وهو أن الدنيا أو أهل أن النصف مضروب لأهل الدنيا هذا النصف متبوعة لأهل الدنيا فأهل الدنيا كالبعوض كيف ذلك؟ البعوض إذا جعت عش وإذا أكلت وشبعت ماتت إذا متلعت ماتت فالله جعى على مثل أهل الدنيا الذين يعني يموتون على الدنيا قد امتلأت كلهم بحبا للدنيا وجمعا للدنيا فهؤلاء إذا امتلكوا الدنيا إذا جمعوا من الدنيا ما يشتهون يموتون كما بيهد الأولى لأولا أتى إذا فرقوا بما أوتوا أخذناهم بطا فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فالبعوض ايضا اذا امتلات ماتوا والذي يمتلئ من الدنيا يحسب انهم قد امتلكها فيستغني عن رب اذانك هناك كلا ان الانسان لا يطغى ارو ان هنا يأخذ الله العزيز عزيز مبتدر حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبرسون فاليوم شاء الله نؤمن الكلام على هذا المثل وكيف أعمل هذا المثل في أهل الإيمان وأهل المصرار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذْ if إنها صفة فعلية ينتصف فيها حينما شاء سبحانه جل في أولاد وقد في علاه لهذا المثل الضرب أن الحق لا يستحي منه ولذلك دخلت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم بآجم الجمع وبفطن والذكار وفطنة فجالت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق صدرت الباب لماذا ستسأل عنه من الباب الذي يكون فيه حيالة انه الحق ولا ان تتعلمه المرأة قالت ماعن مرة إذا هي احتلمت قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بتسير إذا هي قرأت الماء وذكرنا مسوع الماضي أن هذه سفر من صفات الله في أولا فبيت الله بالكتاب والسنة السنه من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل إن الله حي كريم يستحي أن يرفع عبده دهيه فيقدمه ما وايضا وأين في نوان الله وأحي ستيله وحي وستيل إذا ذهب أحد من القراء فليستفه وقلنا أن من لوازم حياة الله في أولا جيود أيضاً صرت الذنوب إن الله يستحي أن يعدل من شيء مشارك في الإسلام. بعدما ضر الله هذا المثل بينا أن هذا المثل أيضا كما أن القرآن أنزل الله للفعل انتكى منها أقوال وتضرع به آخرون فهذه الأمثال أيضا انتكى بها أقوال وتزيد إيمان أقوال وأيضا يخصر بها آخرون قال الله للعالم نزل من القرآن وهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الفالمين إلا قسر هذا إجمال تفصيلا أيضا حتى هذه الأمثال وهي مضروفة في, في هذا الكتاب العزيز فيقول الله للفعلان إن الله لا يستحي أن يضرب ماذا بما مرد فما في الضغط ويجبن مع المرد فأما الذين أمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين أمنوا فيزداد إيمانا عن إيمانين فيزداد يقينا على يقينهم فيزداد قصة منطقهم جل في ولاد لأنهم يعلمون وهذا العلم بعد المعرفة وبعد الإيمان يزداد وإيمانا يعرفون أن هذا هو الحق من ربهم لأنه أولا كلام الله بيارب هم بعد ان هو اكثر من ذلك كلام الله فهذا يمكن ان يستدل به ايضا على ان القران هو كلام الله الذي ما تقول انهم عالم او أنه حق من الرب انهم كلام الله الذي وفر الثاني علم ان لو حق والحق لا يستحي منه الحق سبيل دون انسان قال الله جلعلا فأنا الذين أمن فيعلمون أنهم حق من الذين امنوا حق الايمان الذين استقر الايمان في قلوبهم فشهدوا بان الله رب اتضروا بأن الله رب وأن الله جلالك أولا هو رب اولا ان أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسيطن الأبي. و أن هذه الشريعة لا بد أن يتبعها الانسان. فأما الذين أمنوا فيعلمون انظينا고 سنظم ربهم جل في أولاهم. وهذا الذي أوجب لهم المسارع والخيرات والوجب من عقاب الله للأفيرهم. فهم لم يؤمنوا ما وعنظمهم جل في أولاهم. وأيضا رحمه الله جل في أولاهم. و على ذلك استقرار الإيمان في قلوبهم، فازداد الإيمان على الإيمانون بهذه الأنفال. فأما الذين أمنوا فيعلمون أنهم الحق وقال الله رضي العلاد الحق من ربه ومن ظالم الهيه بما هذه المسألة تختص بالاعتقال فإذا كانت تختص بالاعتقال إذا اختصت بالوازن الرغمية من الأنبال أيضا قد يكون على قوة الغيبات العلاد عندما يقول أن البعوضة هذه التي إذا أكرت وشبعها سعادة فالإنسان أيضا لما امتلك الدنيا أن تكون هذه حالها بضيوب وهذه, حالة وهذه أيضا متواصل قوية الغيبات العلاد يخبر عنها ويبين أن الله رضي الله عنه هو القادر على أن يأخذهم إذا امتلكوا في هذه الدنيا. يعني لما يمتلك الدنيا إذا امتلك الدنيا وشعروا أنهم قد أحاطوا بها كأحاطة الصوار بالمعصة بقدرة الله وبهروبية الله للك أولاد يأخذ مرض عزيز مهتدر حتى إذا فرحوا مأوتوا أخذناهم بغض فإنهم مبلسون يقول الله للك أولاد بعد تباين الفريق الأول الذين أمنوا ازدادوا إيماناً عن إيمانهم كما قال دوريا للك أولاد لإزداد الذين أمنوا إيماناً هذه في مرة ما الله القرآن واما الفريق الاخر واما الذين كفروا لا من المقابله هذا ايضا بحكمه الله جل جلاله واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بها استهزاء اليسراده قائلا وكبرا فاما الذين كفروا فاستذادوا لسان على الانسان فان الذين كفروا استذادوا قريبا على رايبين فان الذين كفروا استذادوا وشكل على شكين. طريان على اثنتين كبرا وعلالا مهونه لاستدراج الرب العظيم التي علاس استدراجهم من حيث لا يحتط الذين كفروا بكفر بالله وقطر الرسول رسوله وكفروا بهذا الدين فان الذين كفروا باقولوا استهزاء ماذا اراد الله بهذه هذا المثل المخلوقات الخسيسه كي تهرب بها الانسان اما المؤمنون فعلمون انها ان كانت خسيسه قيام كبيره لاحقاق الحق لذلك امنوا بها واما الذين كفروا فقد عانوا واستكبروا على ارضهم جنه ولد اما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا هنا يريد الله لنا هذا المثل كانهم سالوا سؤالا فلما سالوا هذا السؤال جاءتهم الاجابه يضل به كثيرا وياهي به كثير وهذه عجيبه وفيها لطيفه في الايه اولا لما ابتدا الله لنا في ولاه بحال المبتدين ولما اجاب عن السؤال أجابت الاضغان درجه ابتدائي مفهوم في الآية يقول في على ان الله لا يستحيي ان يضرب مثل ما بعوضه فما في القه فاما الذين امنوا تصدر الباب بايش بحال الفارين شر وان هذا هو حال الاصفياء الاولياء الذين الارساء الذين صفاهم الله في ولا لكن لما تكلم عن الاجابه اجابه السؤال في السؤال واما الذين كبروا فيقولون يسألون فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا؟ كانت الإضابة صدر الله بها الإضابة الهداية يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا فما الفائدة أو النفتة التي بها تصدير الإضابة قبل الهدن وعلى ما يرون هذه نفتة عظيمة جدا لأنها تكون طارعة على أسمعه لأنهم لما سألوا انتبهت أبهنهم واشتاق قلوبهم وأسمعهم لسماع الإجابة فكانت الإجابة قرعة حتى ترز الأركان حتى تتجه القلوب بهذه الإجابة فقال الله لفكر الله مليبا حتى لأنهم ينتبهون الآن قال الله لبعلا يضل به كثير لعنكم أنتم من أهل الضلالة هذه آبا مزل ما ترغبه إلا ليزيدكم ضياً على غيركم وتضياداً على ضيحكم وجهوداً على جهودكم وضلالاً على اضل عليكم ليهلك من هلك عن بين يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا هذه ايضا فيها فتنه ولفت عظيمه جدا بانها الضلال ذلك يضل الذي كثيرا ويهدي به كثيرا وهذه فيها رقت على الفضلي الذين جعل الناس اربابا مع الضلال الذي علا جعل المكلفين اربابا مع الضلال الذي علا يقولون الله لا يضل أحد ولا يهدي أحد الانسان يدني نفسه او يهدي نفسه لذلك فهو له الجنه او له النار بسبب فعل نفسي فتردد عليهم قاطع والله توجر يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا فهذه ايضا كما قلنا فيها علامات ربوبيه داله على فلذلك سطر الباب الربوبيه قال الذين ليعلموا فعلموا انه حق من ربه لأن الذي سيأتي من نواسف والذي مضى أيضا من نواسف الرقوبية فالذي سيأتي يضل ويهدي فهذه من نواسف الرقوبية لا جلت على والله يضل ويهدي لأنه يملك الخلوب كما قال الله جرعلا إن الله يحول بين المرضى وعلم أن الله طول بين البصر وقال ووضع المسافة القلوب بين من الاصبعين اصابع اليد يقدرهما كيف يشاء. فما ايما قلب يما قلب أراد ان أراد ان يقيمه عطاه ان قلب او ازابه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعته. اللهم اصرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك وكان الرسول كثيرا لا يقسم كله لا ومطلب القلوب فينقل الله, الله دلنا في وحده واما الذين تجرب يقولون ماذا أراد الله بهذا وارى ان يرجو قوم <تصفيق> من الناس لما تركوا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضله الا فسق لكن كثيرا الاولى اكثر من السمين في غير ما بين الضلال في اولى ان اهل الضلال اكثر من الله يضلوك عن, سبيل عن سبيلنا كثيرا الثانية أقل من كثيرا الاولى ويضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ولا يضل به الا الفاسقين لما قال صادر على يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا جاء المرجفون جاء الملبسون الذين يتخذون الشياطين ليحنون اليهم فلما يحدث اهل لأهل الإيمان كأنهم سأقفون عند الآية يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا هناك مظلمة ولما اضل زيدا وهدى غميرا مثلا فالله جل وعلا هنا انه لا تتضمن وان الله جل وعلا يتوقع الله جل ينسى نفسه عن الظلم قد قال الله جل إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم مظلما ولو كان الذنب صغيرا وقال الحديث القدسي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح قال ان الله قد يعبدي اني حرمت الظلم على نفسي فإذا لم الله قال وما يضل به الا فسق لم يذكر الذي وجود وكرم من الله فمن الله وقال الله جل على وهو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع على المصار ونفيدا قد انتبه الله على رسوله عندما قد عليك أن اسلام لا تؤمنون يمنع عليكم من هدف قال الله جل وعلا فمنهم من هدى الله جودا وكرم وفضلا من الله جلالك وعليه فهنا الآية لن تذكر الإيمان محض جود وكرم لكن الآية كانت تودا على من حتى يشوش على الناس ويقول هنا ما نضل إلا من استحق الض ولا يهلك على الله إلا هم، كما قرأنا الله القرآن، وأضل الله على علم على واجب التفسير، وأضل الله على إني يعني على علم هذا أضل الراديق، هو يعلم أنه على ضلال، ويعلم أنه جاهد ومتكبر وجاهد بها واستطانتها أنفسه ظلما وعروما في التفسير الثاني، وأضل الله الله على علم. يعني الله يعلم أنه أهم شيء. أنه أهم للإضوار ليس أهم للهداية فأما سموت فهدينهم فاستحقوا العمل على ذلك فضر الله وليبعلا فمنهم من هذا الله ومنهم من حقت عليه الضرار أحاطت به ضرارته وخسره فأما سموت فهديناهم وستحقوا العمل على ذلك فضر الله وليبعلا وما يضير به إلا الفاسق الذي يستعيد للغواية الذي يستعيد للتغيان الذي يستعيد للضلال فإن الله أجم على يسطد به طريق الضلال أنه لا يستحق المتاع وجاء ثالث الشريعة تفرق بين المفتلقين ولا تسوي بين المفتلقين بحال قال الله أجم على ما أدل به إلا الفاسقين الفسوق أصل فسوق والخروج فسوق فالفسوق فسوق فسوق والخروج محاجم assumption أن الله أجم على مضال الفاسقين الذين خرجوا عن طاعة العجلة والتأكد خرجوا عن ذا ذا ذا خرجوا عن حدود ذود تكبر وعتر لم كل واحد منهم لرسول جاءه في من ربه جل في علاج ذالبضاض ضاعا من به إلا فاسد كأن شيء مجمل معناه قلنا بأن واضح خروج خروج عن طريق مستقيم خروج عن عن طريق ذا ذا تجرع على الله لا في ولات. لكن زيادة ضاع وزيادة بيان حتى المؤمنون هذه أولاد. هذا التفصيل في مجاله بعدما أجمل الفاسقين كان سائلنا يسأل وما صفات هؤلاء حتى نمأ هذا هذه الصفات ونبعد عنه وإذا أكشفنا عن أنفسنا فوجدنا من هذه الصفات وهذه السمات نستغفر الله للافعولها ونبع الله أن يدعن من, من يطهر نفسه عن هذه الصفات وما يضد به إلا الفاسقين كان الفاسقين لهم صفات وسمات بيّننا الله للافعولها فما صفات الفاسقين ثاني إجابة من القرآن من طرق شجلنا بيّنهم وأجلاه الذين ينقضون الذين على التسليم الذين ينقضون عهد الله من بعد سيقطع ينقضون هذه يخدمون يعني لا وفاء لعهد بحث هذه أيضا أطعمة من فصيل ضرير البهود الذين ينقضون عهد الله هذه منهم وبنو إسرائيل لا عبد لهم روات. لا مع الله ولا مع الاحياء ولا مع عباد الله بحال من الاحوال لا يكون بعثم ولا واحد من الاحوال فكل المقصود هنا الذين ينقضون عهد الله اليهود ينقضون عهد الله على بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد عهد الله إليهم في التوراه بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاءهم هذا الرسول بنفس الصفات الذي سلطرت عندهم التوراة وجحم وابوا على الله لك ولاهل انصياع لذلك الله لك ولاهل لذلك نقضوا عهد الله لك والله هنا المقصود به هو محمد الذي بشرت به التوراه وبشرت به الأناجين قال الله لذي الالهات فلما جاءهم رسوله مصدق لما معه من البشرات او من الارصاد تكون قال الله ابعثه لما جاء رسول مصدق لما معه نبى فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء دورين كانه لاعب قال الله الالهات الذين اتيناهم الكتاب يعزونه كما يعرفون وان فريق منهم لا يعزونه حبا وهم يعلمون وايضا يقول عيسى عليه السلام قال يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمق مع ذلك أدرك تكبر. فماذا نقصد هنا؟ بالعهد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال قائلا من أحضاره الطغاة عندما قال له هو هو قال والذي نفسي بيده هو هو. يعني هذه هي الصفات التي جاء فيها المطار. هو هو. قال وماذا تفعل أو ما يعني ما ذلك ماذا تفعل؟ طالق عداوته. ده ده فده الوصول الى عمر كابتن اي عام المقصود بالعهد هنا هو القرآن كتاب الله جل في علاه فإن كتاب الله جل على فيه الأوامر والنواه وفيه طاعة الرحمن وفيه عدم طاعة الشيطان يا نبي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان المغنم عصيم وما خلقت الجن وانس إلا ليعبد وما تبين الله بالعهد لهم خلق الخلق سدًا بل خلقهم ويعمروهم أنام وخلقهم لتوحيده سبحانه وتعالى هذا العهد الذي أخذه الله على عباده ومع ذلك قد تغو وبغو وتكبروا عليه فهذا بعض الطالبين العهدون هو جميع الأوامر وجميع النواة وهم قد تغلوا على هذه الأوامر والنواة تنقضوا العهد أيضا بعض المعلماء البول والتفسير بذلك الذين ينقضون حق الله قال عهد الله, الله هو مساخ لا من المشألاء المساخ المشأة المشأة التي أخداها الله ونغفه لا على الأمثلة مسات الظهر ومسات الفجر ومسات الرس، أما مسات الظهر فهو من قبل هذا الحلال، وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورين ظريعته فأشره على نقص. أستبرحكم، طال ذلك شيء؟ أن تقول يا بن آدم كنا عن هذا غافلين. وآدم وأولي ورض الحديث أقتله في سناب عنهم الظهر، الله عنهم الله نضال الله عنهم الله. هذا مسح على ضغط جنهم اليوم نبأ آخر رجع نسمى نسمى للجنة. فأخرج كل نسمة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهند الغراء الرومر قال هؤلاء الجدعان ثم مسح بيده الأخرى وفي رؤى طلب يدي الشمال إذا قلنا هذا الرواية رؤيتها النقار لذكر الشمال فأخرج كل نسمة للنوم اخرج كل الناس ما قال هؤلاء النار ولا ابالغ الغرض المقصود الشاهد من حيث انه مسح على الله ادم وهذا هو الضرب الميثاق الظر ان الله جل وعلا اخرج كل ذريه ادم فوقفوا امامه انا وانت وكل الناس وقفوا امام الله جل وعلا فأشهد على الخصوص على بربكم قالوا غربذ الغرض الرسول عليه أذبح على مساق الظهر والمساق الثاني مساق الفطر طالما وجد على فطره الله الذي فطر الناس عليها لا تبت لفضل الفطر وايضا قال الله تعالى في الحديث القدسي قال إني خلقت عبادي منافه فجاءتم شافين فشلتم عن الفطره التي فطر الله الناس عليها التقيت قال جاءتهم شافين جعلت حج لهم عن فطره الله الذي فطرهم فقد فطرهم وجملا القراب والرؤيتي والقراب التوحيدي سبحانه في أوله والحق عند هذا السنن الجماعة أن المساق الأول ليس بحجة على الناس والمساق الثاني ليس بحجة لكن المساق الثالث هو الحجة وهو مساق الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسول وقد قال الله جل جلاله رسل المبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل فالمساق الثالث هو مساق الحجة وهذا المساق يذكر لمساق الظر ومساق الفترة. فهنا يكون لاجل أولئك الذين أنقضون عهد الله من بعد مزفي يعني عهد الله يعني مزاف الله جل فيولاة فإنهم لا ينفع من الذين جاء الذين أنقضون عهد الله من بعد مزفي من بعد مزفي يعني من بعد توكيه الذين أنقضون عهد الله من بعد مزفي وطبعا كل التواليات التي جاءت كل وصية كل وصية لا خلاف بينهم الذين الذيننفضون عهد الله من بعد الإساقين ويقطعون ما الذي أمر الله به أن ينصر هذه stripoquة لبعض الأولى من صابات الفاسقين هي ينفضون عهد الله من بعد الإساقين عهد الله ووعد الله والفاية الجن Danikov ي Так lí نكون هذا نعم من هذه الآية حرمة النازل حرمة النازل لأن الآية سيقة نصدر أولا سيقة نصدر أجلال صبتنا الفاسقين والسيقة نصدر الظلم فمن وعد وعهد الله في شيء ثم نقض هذا العهد ففيه اتخلى من خلال الفاسقين وفيه شرح من اتفاة الفاسقين فاستخذبوا بذلك بعض ما يعني يكون هذا الحديث يساعدهم او هذه الآلة يساعدهم وتكون دليل لهم على حرمة النذر ابتداء النذر ولو كان النذر مثل نذر مقابلة نذر حتى مطلق وهو يطيع الضغط على العبار الممكن لا استطيعه فان لم يستطع فقد شابه المسجد بعض خلاله وبعض اساطيره كما قال الله جل وعلا ومنهم من عاهد الله فان اتانا من فضه نصدقان عذران من صالحين فلما اتاه من فضه ما خلوا فيه وماذا قال الله جل وعلا فاعقبهم نفاقا فعقب في قلوبهم فشابههم الفاسدين بذلك الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه من بعد توكيده واخذ الماضيق عليه من بعد ميثاقه وبعضهم يقولون الميثاق هو رسول الله ان نفاق رسول الله أخذ الله على النبيين على الامم ان يؤمنوا به فكفروا به كما بينا في مساله اليهود فيكون عاما في الكتب لان الله تعالى قال اتخذ الله مثاقا نبينا لما تكون من كتاب حكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم تؤمنون به ولتنصرن قال اقررتم ما خفتم على ذلك الاسري قال اقررنا قال فاشهدوا و معكم من الشاهدين اكملواء فمن تولى بعد ذلك فاولئك ايش هم ايش وفقط ولما فقط فهنا صفات الفاسقين هم ينقضون عهد الله فهنا قال وجاء فؤلاء هم الفاسقون فالفسق هنا انهم نقضوا عهد الله ذلك يقولها بعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما وانهم تظاهرت الادله الباهره الواضحه الجليه على انه من الانبياء ومن الرسل بل هو خاطئ الانبياء الرسل بل هو سيد الانبياء والرسل بابه هو هم صلى الله عليه وسلم الذين ينقضون عهد الله بعدم ميثاقه واضاف احمد الداهلي قائلا هذه اضافه ايش إذا كيف بقى؟ بين الناس. إذا قلنا القرآن هذا عهد الله إيش؟ على أهله صحيح ولا؟ واذا قلنا اتباع النبي صلى العهد هو تشريف، ويقطعون ما امر الله به اي يوسف يقطعون ما امر الله به اي يوسف هذه صفات فخلال كما قلنا من المنافقين المسخين الكثيرين المؤمنين قد بين الله جل على في غير المؤمن الذين يموتون بعد الله ولا يزدون النفاق هذه صفات المؤمنين اما صفات المنافقين يقطعون ما امر الله بها اي يوسف ويقطعون ما امر الله بها اي يوسف قال العلماء ما امر الله بها اي يوسف كثير نقول منها اولا الامر الذي امر الله بها اي يوسف في كتابه هو اتباع مسخ وعدم التفريق بين رسول ورسول، والله للعلى قد كفر أمًا بأسرها بتكديب رسول بأنهم كذبوا كل الرسل كذبت عادل الإيش؟ المرسلين تكديب رسول واحد فالإيمان الأمنون حقا كما قال الله لفعله هم الذين لا يفرقون بين الله وبين الرسل يبقى الذين يقطعون أواصل الترابط بين الرسل هؤلاء هم الفاسبون ألف قال الله جاء ما أمر الله به يوصل يعني الإيمان بكل الرسل وهذا قول الكافرين. كما قال الله رجل وعلى عنه يفرخون من ويقولون رسلي ويقولون أن نغفروا بعض ويريدون أن يأتخذوا بين ذلك أولئك هم الكاثرون حتى نحط الكوفر به فالكوفر قد تمكنوا أن نغفر به من يقطعون الأواصر أو الوصف ما بين رسول ورسول وبعضهم قال لا هنا ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل أمر الله بإنسانات الأرحام هذه الظهر يا أن أستفر ببهم الذي خلقتهم من نفس واحد وخرجنا زوجاتهم سفهون رجال كثيرة ونساء واتقوا الله لتسألون به وإيش الأرحام واتقوا الأرحام. يعني صلوه ارحام نعم رب الله مسلم الرحام مسلم الرحام من ابقى الطعاق ولذلك قد ينبسلها انه من اراد من راما ان ينسى الله في عمره وذلك في رسله فليظل رحم الرحم قد اشتقى الله لها اسما من اسمه سبحانه سبحانه ولذلك علاء الرحمن وقد قال الله لعلى للرحم اما تلينك بان اصل من وصلك واختطع من طرع فسلم الرحم من ابقى الطعاق فمن خلال الفاسقين انهم يقطعون الارحام وليس الواصل بالمكافئ. أن يتصل به أم هو به يكون واصلا لا الواص هو الذي يقطع فئه. فاصل لما قال صلى الله عليه وسلم ليس الواص المكذب جاء رجل يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم من أهله والذين أنهم يقطعون غسلهم. قال الله إن كان كما تقول فأنت تسفرون الماء اضطراب المحمدي فهم قد حسروا وأنه قد أحسنت وقد قال الله جل وعلا فهل عسيت أنت وليت أن, أن في الأرض وتقطعوا فتبدأ الأرحام فيها هنا من خلال صفات المنافقين эксперين الفاسقين ويقتعون ما أمر الله به سنوصل ويغسدون في الأرض إذا لماهم أولا بد هم منقدون العكس السفر التالية يقتعون ما أمر الله به أن يوصل أسف السفر التالي Sayar وإذا يقتعون ما أمر الله به أن يوصل, به أن يوصل. ممكن أن يatiقون الوصل بينهم وبين الله وقطع الوصل بينك وبين ربك وان ان تخالف اوامره وتنكم على نواهيه فان الله يغار ومن غيرة الله لك اولا حرم الزنا الزنة يغار الله جلو على ان يزني عبده وتزني امس سبحانه لله في عناه فمن اجم على أنه الله لا يفعله وقد قطع ما بينهم وبين الله لا يفعله والذين قال بعض السلف من يعني أصر على المعاصي وتجنبت أوانه قد سقط من عين الله لا يفعله أو من سقط من عين الله لا يرد من رتان سنين حمده بالله من الخذال أو قال بعض السلف قال بعض العلماء بيان صفات الفاسقين الذين يخدون عبد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويغصدون في الأرض هذه أعظم ما تكون من خلال الباستين ومن صفات الباستين ومن سمات الباستين أنهم يفسدون في الأرض ويحملونها بنفساده على لماذا هذه من أخرى الصفات قد اتصبوا بنا ما؟ ماذا؟ معناهم ينقودون على الله أنهم يقطعون ما أمر الله به أي مصر. لكن يفسدون في الأرض هذه من أعظم ما تكون من أخرى الصفات التي تتصب بها النفس من الأسبة ألف نعم سن. لأن الفساد هنا فساد متعدن ولكن تعلم ان الفساد التعدي جرم عظيم والجرم العظيم يكون وزرا يحمله المرء وعدد سيئات لا يق كم بين النبي صلى الله عليه ان كل قط في بني البشر يحمله القاتل الاول الذي قتل الاظلم هذا قتل الاكبر الأصغر فهذا يحمل كل قتل ولذلك قال صلى الله عليه من سن سنة, سنة, سنة سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك أو امثله من شيء فهنا يفسد في الارض يعني افسد في نفسه وافسد في غيره فافسد في الأرض بأسره وقد قال الله تعالى انه لا يحب الفساد وإذا تولى ساعة الارض يفسد فيها وهمك الحصن والمسج والله لا يحب الفساد والله لا يحب الفساد ومظاهر الفساد كثيره من اعظم مظاهر الفساد الكفر بالذات والله ونشر الكفر بين الناس والرضا بالكفر أن ينتشر بين الناس وعلو الكفر على الاسلام حب علو الكفر على الاسلام انتشار الكفر في الأرض ومنع الاسلام هذا كله كما قلنا لسيدنا ادم العظم ما يكون قد قال الله تعالى يا اكان عن الحكيم لابنه قال يا وليد لا تشك بالله ان الشركه لا ظهره عظيم الذين أمرهم لما يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشدة. أولئك لهم وهم مهتدون. وقد قال النبي عندما سأل من مسعود أن يذبح أعظم أو يأخذ أكبر كبار سألنا أكبر كبار قالت أن ترجع لله ندم وهو خلق قلت فأعظم الظلم وأكبر الزمان وحش هو الكفر بالله جل في علاه. فأعظم جسات الأرض هو أن الكفر والرضا به. فأنت من سمح للكافرين أن ينشروا كفرهم وأن ينشروا ضيالهم وأن ينشروا الكفر والشرك بالله. اللي هؤلاء دون أن رقيب عليه فهذا ممن يعني قد انتلت حصيرة يعني صحائفه بالفساد فهذا كيف يقابل الله وليه اللي وهو يسمح لهذه الكفر أن ينشروا كفرهم بين الناس أعوذ بالله من هذا فالكفر هو أبلا شيء لقومه كهذا ذلك بعده. الثأستيين الذين لهم في النار يفسدون في الأرض من أعظم فساد الأرض نشوب الكفر وريدا الكفر وحق حروب الكفر على الإسلام أيضا من المظاهر الفساد الفساد ذات البين الفساد ذات البين بين المسلمين هذه من أعظم ما تكون فساد في الأرض لذلك قال النبي صلى فساد ذات البين هي الحلقة لا أقول تحت الشعر ولكن أقول تحلف الدين وايضا رسال في الأرض بين الناس فقال الله جل وعلا مبينة من خلال اليهود قال عن أمة في الأرض قال الله عنه كلما أوطلوا نار للحرب اطفاها الله ويسعون في الأرض فساد فمن أعظم الفساد الذي يسعىون فيها في الأرض هو المشاعر الحارب بين الناس المشاعر الحارب بين الناس فالظاهر النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن صاحب الفساد ذات البين بين اثنين لا بين الأمم بين اثنين لا يدخل الجنة فكيف إن كان يفسد بين الأمم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قطاع لا يدخل الجنة نمام والنمام الذي يمشي بين الناس بالناميمه يفسد ذات البين والظاهر النبي صلى لما مر على طبرين قطعه على الزبائن وما يحذبان في الكبير بل في كبير أما أحدما إذا يمشي في الناس من نميمه انه يفسد ذات البين ومضينا بان افساد ذات البين من اعظم الطالحات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسباب ذلك هي الحالقه لا تكون تحت شعر ولكن تكون تحت الدين ايه ويفسدون في الارض مظاهر فساد الضره اظهار الربا اظهار الزنا اظهار الخمر اظهار المعاصي هذا ايضا افساد في الارض لانها ازاله في الارض كل ما خانت الله جل وعلا وخالف شرع الله جل جلاله فيه فساد قالوا يفسدون في الارض اما يفسدون بانتشار الربا يفسدون بانتشار الخمر او الزنا او المعاصي هذه فساد لكنها اخف من فساد الذي ذكرنا اولا وهو نوع فساد لان الله جل وعلا يبغض الربا لان الله جل وعلا يا الزنا الزناد انا باجي على جنب الضم كيف قال الله جل وعلا عن واضحه عن تراجع الاكل عن الربا قال الله على من الله ورسوله اكل الربا ومكنا فقال ان سنه كما الصحيحين لا الله وكاتبه وشهديه هذا كله لعنه لا أيضا الزنا الزنا ممنوع والله لا يفلات ان الله يطاق الذنب الامر أو العبد سبحانه الله قال في ما كان إن كان سيبينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فجاء رأوا لهن سبيله ثم قال البقر ببقر جدناه ثم قال الصيف بسيف الرجم حتى الموت وفي وصححين عرضا قال النبي صلى الله عليه وسلم فذهب يا أنيس أو قال خذوا يا أنيس فإن اعترفت يعني هذه المرأة بالزنى فإن اعترفت فرجمها وقد راجب النسلم معه عندما جاءه وقال له إنه زنى فبعدما أقرع نفسي أربع مرات وليس شرطا لكنه أقرع الخبر المقاها أقرع نفسي أربع مرات راجبناه بالزنى وأمر براجبه حتى ماذا؟ يعني حتى قد إلما والمرأة التي جاءت النسلم وقال إني حملاً بالزنى قبله فقال سلم جي حتى تاني الولد وما حتى تنضيه وعرضاها ثم قالت طهرني فرجمها النبي الله عليه وسلم وايضا من ذلك أسلطت أمال المسلمين قد أنزل ضارب على أصول آية في القرآن حفظا لأمال المسلمين فكيف أهجب عليها برون يعني مسلم يعلم أنه سبب بين أن هذا ينال لكي ونبيه لذلك جعل الله حدا لأسلطها من اليد ويفسدون في الامر هؤلاء القاسم بما اذا الصفات والاخلاق السيئة التي اتصف بها هؤلاء الذين فسقوا قال ان عبد الله وحده يخطئون ما أمر الله به اي يفسدون في الارض وهي جامع لكل هؤلاء وهي جامع لكل هؤلاء لأنهم لما نقضوا عبد الله لله على تجراؤ على قطعوا أمر الله ذكر ولما قطع ما الله فقطع الواجبات ثم الفساد. في الأرض فقال الله في أولئك أولئك هم نخاصرون وأولئك هم نخاصرون يحقق هذا تأكيد تأكيد معروف أن البلاغه هنا أخطر. أولئك هم نخاصر هم ده من الفاصل أحسن من الفاصل إيش بقى بقى أحسن بين الخبر ومن الزمن وهنا الخبر مبتدا لما يكون على معرفة يدل على الحص الحص تمام تعريف المبتدا وتعريف الخبر يدل على الحص يعني الخسران كل الخسران بحق على هؤلاء قد خسروا حقا وقد خسروا الدنيا والاخره خسروا في الدنيا عيشة تنهات وان اعرض عن الذكر فاندله معيشه ضنك فهو في اللن والضن والحزن في الدنيا وفي الاخره نار اعتراض لا من الحال احوال ولا نراها إلا الخروج في العذاب وكلما ازداد كلما اشتد العذاب عليه ازداد عذابا فوق العذاب وحصل فوق الحصل والم فوق الا كما قال الله جل في علا احاط به العذاب من كل مكان وهذه اسباب الموت وايضا لا يمتون كما بين الله العراق في سورة ابراهيم فقد احاط بهم أسباب الهلكة وأسباب الموت من كل مكان من كل مكان قد أحاط بهم وهم مع ذلك لا يمتون يعني جاهشون خلوطاً في النار معذبين ولما ونادوا يا مارف ليقضي علينا ربه قال انكم ماجثون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت ومعه يؤتى بالموت على هيئه كبش فيقال يا اهل النار فاشفائفونا ونظرونا فيقال متعرفون هذا مقرار نعم الموت قلود بلا نور هذا الخسران المبين والخسران المبين عدم رؤية رب العالمين جل في علاه كلا إنهم يومئذ على ربهم لم يحبور و أيضا التوبية التوبيخ والتقريع والتحقيق لهم يوم القيام يأتي الكبير منهم العظيم السمين يأتي يوم القيام, يوم القيام كمثل الذر لا يساوي شيئا عند الله جل في علاه وإمعان في التحقيق أن الله عز وجل كما بينا أن الذي يوزن الأعمال والأشخاص وأيضا الصحار فيوزن أمام الناس حتى لا يزن من الله جل في علاه شيئا فيظهر أو بظهر حمارته يوم القيامة هذا فصل مبين أين المكسب هنا؟ ساعات فقط يعيش في هذه الدنيا يحسب أنهم قد انتلكا وفي بعض وبعد ذلك في لحظه خفية ياتيه الموت فيموت ثم بعد ذلك الحساب ابد الدامدين ولا يمكن معال الأخوة يقف من هذه النار كلمة الله جل في على الثاقبين القاصرين اولئك هم القاصرون ولا خساره بعد هذا الخساره فقد لا بنفسي على الراء الى هؤلاء وصاروا وديا للشيطان وعدوا للرحمن فنال هذا العقاب الأليم اعوذ بالله من الغزه يقول الله تعالى بعد ما بين الغاء صرها هؤلاء كيف تكفرون بالله هذا أيضا توبيخ وتقريع لهم وتهنيب لهم وتعذيب لهم انتم بهذا الصبر ذكرتم كيف تكفرون كيف تكفرون بالله كيف تكفرون بالله وهذه البتات عظيمة بالله قبل أن أبقى في الشحيعة إيش اللفتة العظيمة التي يمكن أن تشد انتباه بإخبار في قول الله دي كيف تكفرون بالله وظنتم أنواع دماء ثم من تكم ثم أميكم إلى آخر آخر رحمة الله معتبة الله معتبة الله دي. لفض فوق احسنت هذه هذه تضض اذا صح التعبير تضض وتضفر هو لما قال ضجر عليه قال كيف تكفرون ما قلت تكفرون بالرب الجليل ما تذكرون ما قلت بربكم قلت تكفرون بمن بالله فيها اشعار لان هذه الايه تضمنتها هذه الاسره اثبات انهم اقروا بالربوبيه لذلك ذكر 1200 ما ذكر الربوبية كيف تكفرون بالله وهو اشعار بها هذه الاية انهم قد اقربوا بالربوبية الاجل في علا ولا, ولا ان من خلق السنوات العرض لا يقولون الله اقرب الربوبية ولا ان من خلقهم لا يقولون الله حتى اصلا في مسألة الالهية هم يشركون في الالهية ما نفوا الالهية كهية اذا كانوا في الكل وحدهم والتعاطم فيهم امواج لماذا الصلاة والله لكي لا دعوا الله نقصينا لو الدين <تصفيق> لانجيتنا لادنا قلنا من, من الشاكرين فهو هم يوحدون الله يوحدون لما كما قال الله جل وعلا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا أيادي أيضا هم يدعون الله أي يعني حتى بتلاهي لا يفهمونها كلية ده الله من تدعون إلا آيات فهم يدعون الله يدعون معه آلهة الصافحات التي يعبدونها فهنا يقول الله تعالى كيف يذكرونه بل ذكرت الآية الرسول ربيا شعارا بأنهم يقرون بالربوبية لكنهم يقرون بالله لذلك صرح الله بها في آية مقرة قال أجعل آلهة إلى واحدا ان هذا لشيء اوجه فثلاثه ذلك على ان كفروا كفروا بالالهيه لا بالربوبيه ما بقدر هيئه زي ما لكن الغرض المقصود انه بيان لهم المظاهر وقال انتم كفرتم باشتراك اكفرتم بالالهيه مع انكم في هذه المظاهر الزمهم بانه يرون امامهم وهم ينكرون هذه الربوبيه الان لكن الاصل انهم يسيرون على لهتهم انهم كفروا بيه. كيف تكفرون بالله؟ والكفر بالله من أعظم الذنوب كما بينا والكفر بالله لله كفر بالله. لله أنواع كفر بالله بأن يجعل مع الله على شريكة، كفر بالله بأن يبحث أسماء الله وصفاته. أنا نخونا كفر بالله حتى يربط به أسماء الله. كيف تكفرون بالله؟ قال العلماء هذا استفهام إنكار، استفهام إنكار ينكر عليه كيف تكفرون بالله؟ لا تكفون له؟ وقال بعضون لا، بل هو استفهام تاجؤ. فلي فليتعجب الإمام تعجب كيف لهؤلاء أن يفروه طب ولي ما يا جماعة أنا و... و... وكثير من الإخوة مش عارف متصرف بفروهم لما تن هذا الدرس أنا عندي يقسم بالله نفسه فرالله أعظم الدروس فائد لكن لمن يعلم لأن الكلام هو كلام نادر جلاب مضطر تحت الآية تقرأها الآية تحتها مئة فائدة فهو لا يزيد فيما شاء ويحسب الاخ الذي يبحث في الحديث او في العقيده مثلا استقلالا دون القران انه يعني يوصف لا والله اغرار والله لم تعجبون لما يكون هذا كيف تكفرون بالله هذا استفهام في تعجيب تعجبوا يا اهل الايمان تعجبوا والعجب منكم انتم اهل الكفر عندما كفرتم بالله تعرف محمد لا لا نك في الجلوس. لو استمرت في الجلوس المجلس فتح عليك مع الصب دائما كما قال السب من ادام الطرق. ولد على ما ما غير الحرص. شيخ ليش التعليم. التعليم. من التعليم. التعليم. انت خريف من هذا هذا هو لا لا في الآيات عندما ينتهي جدا في النواة المصدية معناك سوري والصريحة هي أصلا المسألة لو اطررت الآيات فيها التفسير التفسير بعدها كيف تكفرون بالله ثم باين باين هذا في عجب عجب أن تكفروا ليش؟ يحييكم ثم يحييكم ثم يحييكم وهو لذلك ألزمكم بهذه الثلاث من روافعة الضيبية فيقول الله على كيف يكفرون وهذا استفان في تعديل كيف يكون أموتهم وكنتم أموتهم كنتم أموتهم هنا يعني العلماء يقولون الموت هذه طبعا ما قالوا إلا ما قالوا ربنا أمتنت نتين وأحيتنا نتين هاتة السفر الآن سيأتيك كنتم أموتهم هذا الموت المعنى هنا في القرآن هو أن يكون علاقة نطفى علاقة ومضى وهو في الرحم. هذا يسمى موت لأنه ليس فيه حياة حتى إن كان يتحرك وينمو يسمى موت. بالفرق من المتكلمين يقولون هذا يسمى موات ما يقول له ميس نصحي رحل الموات ناجع عقل أموات فكان في النطفة أو, أو علماء في الرحم هذا النوت الأول يعني أنتم كنتم لا شيء هل أتى على الإنسان حينه من الدهل لا يوجد شيئاً مذكور فهذا سمناه الله ونرعاله ملحب ثم أحياته أحياته بولي هو هذا الملك الذي يقول ربي ذاك الأمر أمثة ثم يؤمر بناك بينابخ الروح بينابخ الروح هذا الراحل تكون هذه الحياة صحيح؟ وبعدين بعدين يخرجي إلى الدنيا ثم يميتوا هذه الموت التالية ثم يميتوا فينزب البرد ثم بعد ذلك يحييه يوم البعض الثلاث الأوائل عاشوه رأوا هراك العين فألزمهم بهذه الثلاث الأوائل بإيه؟ بالرابعة ثم أليه يترجعون فالرابعة أنكم سترجعون فيحييكم مرة مرة ايش مرة ثانية لأن المرة الأولى احياكم أنتم في بطون تكم، المرة ثانية أحيكم بعد ما أماتكم أنتم في قبوركم فكأن وشوجه الشبه فكأن الأرض هي الأم والقبر هو بطن الأم طيب فأخر من بطن أمك عند الولادة تخرجك أيضا من بطن أمك الأخرى هلأ عند البعض سبحانه الله لا تقولون وتجيبت تقولون بالله وكنتم أنه أمات فأحياكم ثم يميتكم ثم نحيكم ثم أليت الجماد آية فصر في النزاع من يقول بأن هناك من الأولياء من جعل الله في هذه القدرة على أن يحيي جنين بطن أم هذا كلام كفر لا يمكن أن يقبل أن يقال أن في أولياء من الأولياء لا ما, ما في نبي من الأنبياء يستطيع ذلك ولا عيس عليه السلام ولا عيس تصدقون؟ توافقون؟ نعم. نعم. نعم ايش ايش قيل قيلك عليه السلام اه احسنت فتنفق فيه طيرا بايش باذ ما استطيع عيسى يفرد ذلك عملها فلا ولي من الاولياء ربنا اعطيه فضرة نوعية اليه مردهم من عز الله من الجزاء فالحياه بقى هي من صفات الله اللي اللي ومن فضرة الله من هموبية اللي اللي في علاها فالذلك عالزمهم الاوائل الموتى الاولى ثم الحياة ثم هو الثانية بالحياة الثانيه التي ستكون قاد ثم إلي ترجعون جسما وهذه على البعث والنشور وقد تطيّن من يولى لهم أنتم الآن انظروا انظروا تدبروا تدبروا أولاً في السمامة في الأرض بعد ذلك هو الذي خلق لكم ما في لتتدبر، لتمعين النظر، لتعلم يقينا أن الذي خرخ السماء والأرض هي أكبر من خط الناس أنهم سيجدونه وأنتم ستتقون بين هذا إلا جاء في ولاة يحاسبهم على ذلك. ثم إليهم ترجعون وهذا الرجوع حتما لا محل كما قال النبي صلى الله الناس بين هذا وبين ذلك في ولاة فاتن أرادة غرلا غير مختنين فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله مفازة فننظر بعضهم إلى بعض بعض فقال إنسانا قاموا عشاده من ذلك يمنى أستطيع فالبعث والنشوء سيكون ثم قال رضي العالم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هذا نفسه وصله إن شاء الله بصور القادم هذه الآية العظيمة يحتاج بها الأنماء على أن الأصل في المطاعم والمشارب والملابس والمناكع لا والمشاريع والملابس كلها على الحلف وسنبين ذلك حتى الزباع حتى كل هذا على الحلف لا أي الزباع العصفي الحرة إذا زباع الحلف وهذا سنتصل إن شاء الله الأسبوع القادم أقول قولي هذا الله أكبر الله أكبر